فَلَمْ نَسْتَهْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا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 وذا ذبينا بين ذلك لا إله الا اله ولا إله الا ومن يبرر لله فلن تجد له سبيلا يا أَجْهَلَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُنَّ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا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 وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا